ثم المخاطب دعاء هو مخاطبك سيكون تجاقصاكم ويجب أن تجاقصاك هذا هو حذور يسوء من سيكون تجاقصاكم وكذلك أنت يا انتي. ثم الغائب المخاطب هو غائب كقول حذور يميّا لا يماما بجدول بحث ما يقولون الزمير الشعب يقولون تقوز علم ثم العلم وكذلك سنوان الزيد علي تقينك أرى نعم معرفيتك وهو ما وضع لشيء معين بحيث لا يدل على غيره على اشعاره فجائي هالشي اللي دلاله شيء معين مشخص بدوره للدلاله غير نفسه قلت مثلا بدنا نحكي ان زيد زيد يبقى بريدو زي عشان دو زيدة فخطا أو زيدته هو وضع اليابو ام شخص له أو قومه وان غير تزغد جاي رزو فوق اليابو زيددر دون هو ثم المبهمات و هذا الذي ونحونا ثم المعرف باللام ثم المعرف بالنداء وهي راكب ثم المضاف الى احدها نسوا الكتاب الصحيح امام الترتيب يجيب معارف اوتي نخاره و النكره هي ما يدل على غير معين نكره و زيد العدل غير مشخصتا و الرجلين كاهلك فرسل اسبابك الفصل الثاني بحثك على اسماء اعداد ك لذو ما حق قال اسمى با تجربه بحث غير منفرف بحث الذين اوائل الكتل نحو يا اعضاد مخلوق النطجه خصيصا تناسب جميع هذه المفرديه اشلا عدد شواص اسم اسم عدد النخل استخدم فوضي حافل تضخيخه في شبكه من جذور حليبوه هذا شيء من غير منفرف اسماء عدد وبحثت حميز ومزئياتك ومزئياتك وخيري تآخره لك الذهن المهددين لك نحوظك على شعبه هذا الذي يجب فصل الدور من الدرس بسلوك وهذا هو درس السي فإذا لم يقوم بحث أعلى فعلاً ها فعلا تأخيرك تأخيرك لتأخير مزرطة إن شاء الله بحثي على كامل فإذا الدرس الحادي والسلوى من الدرس السيوك وحسناً لفصولة تتلم الحقات الإثمان الذكرية الفصل الثالث الكثير والتأميس وحسناً لمذكرون مؤنسون ألف سن إما مذكر وإما مؤنس بتعبير الإثم يا مذكرة يا مؤنسة والمؤنس ما فيه علامة التأميسي لا تزن أو تخطيئاً والمذكر بخلافه تعني في شو سيكون المؤنس أو ستعلامة التأميسي جاياناً لفظة يا يالحرزك إنكاسي مذكر بخلافة أو أظن أن لفظة موجودة نأكلية فرسك إنكاس إيه. وعلامة التأنيس هي علامة تأنيس هي أمس يا نزار التاء وقف فاطمة يا ألف مقصرة وقف حبلا جوف على بكذن نحن فاطمة نبغى نصنعه إذا خالف فاطم إيش غير مصريفة رأ علميده لبر تأنيس فوصل حاطة جريبا فتحس حبلا ألف مقصرة أحنا الحاملة. الالف الممدودة وفحم رائعة وفقراءة حراء صود فقراء زبد. أمانا فيدان على مثال هذه النكايية الموجودة في أوجريد مع الناس. أما نفيس نفيس لا يقدرو من علامات التأنيف إلا التاء لم في علامة قبل تأنيف ماذا؟ فقط هاء بصلة مثل حفر سكيّة، أوجب سكيّت لي تقليل ناديّة، أميش اللبسين ودليل مكون التاء مقدّرة هو وجودها في التسخير دليل أميشك التاء مقدّرة أو سكى بعض اسمي وكي تسخيرك تيته دليل أن فرأة وكي تيته لدنوية لا بق عليك فيك أساساً تسخير وجرأ مكسّر يرد الأشياء إلى وصولها ما تقريباً؟ حسي أنت يا سورة الجدوى تودي أنا كذا صر أصلي خويا. أصلا فرست إيه ما هلا تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الفوصح علامة. اسم, علامة, علامة اسم يعني او مصنغير برزكاته وشخص زواج احنا جاني قاعد طبعا يمكن زيد اللي هنا وشخص برزكاته أما تمسود لوقيهي يكي. أما يجوز زين هو كاني انا ويش حتى بنك حاجه تجيب امكسلو وتغيير محذوفات كانوا منك اجل وثم به واو كده تو اما اجرف مين واو و سموغا بيت اسماء دي واو عشان انزل في عرب ايه واو خي إي بي اسمك, إسمك اگه اونی سمعی، سمعی سمي و واو یه بیگو جمع گرفتی تو سمعی دارم می‌تونی. آب دیارا، سیمون واو. دیاری به چه سمعیه؟ ابرد. از تازگی رو جمع مکسرش، آشیا عربه ها تو ولایت. اصلاحیه. یه رجع، کلمین فصل مداروک عرض بدیم ندار. عرضی انا زنین. ما شاید وقتی تأمنیسی، لانه يجب اللي يكون هناك ظاهر مسجد ديار يجب ان يكون هناك امر مسجد لانه يجب ان يكون هناك امر مسجد لانه يجب ان يكون هناك امر مسجد لانه يجب ان يكون هناك امر ان يكون هناك امر مسجد لانه يجب ان يكون هناك امر مسجد لانه يجب ان يكون هناك امر مسجد لانه يجب ان يكون هناك وإيش جزيزة دالة ها حاجة تبغى تزيد أنا ما دي أنا إذا الشمس كون غيرت أوكي زيادة إذا الشمس ما نزلت حلل ويعاملها في ردة تشخيص من سقط مياه بدون شخص ثاني يطلع عليها إن حرج منزويك هذ أو شعر والمؤنث الحقيقي والنقضي اذ ترك فينا المؤنث كيندوس والمؤنث الحقيقي ثم في هل حقيقي, المؤنس حقيقي. المؤنس ما كان بإذاه ذكر في حيوان مؤنث حقيقي أو شكل لمقابل وذكرك لك لنوع غير موجود بيهند. فمثل امرأة الرجل هذا بالقابل له يعني وشتر فوجد جمال على مقاوريه يعجبه على مقاوريه إذا أتا مع هذا معناه مع الناس أو كأجي أجرحات حقيقين بول لفزيه وأجي لفزي وهو مجازي بخلاف حقيقيين يدل مجازية وحقيقية يعني هذا كمان كمول لفزي وليبأشر حقيقي ومجازي لا حقيقي ولفزي. يجب تقسيم المدروس عواصا. تيجي معناد يا حقيقية يا مجازي. حقيقي أو سكل مقابلي ومذكر للحيوان موجود جاءت المجازي دافزيش يا ناتيا. و مفران ضلمات. ضلمات لنا أو تأنيس تاريخي هنا. تأنيس تأنيس يا عين بمعنى يتشوكة تشمها حلف جميل مع الناس بواضد. يا وقت يكيري أكيد تبي يكير أويينا ليه عين مع الناس. أما بواضد مكاني يجيني لفزي للمقار اليوم شنكا وقت مع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 ليدل على مفردين مفردين اتفقا لفظا ومعنى. اسم اسمك ملحق وبالآخره هو أليديا ياك. مفتوح بما قبل أليديا ياك. رجولاني جاء ألف لحالتها. رفعة جير حاد نصف جرة. والونق مكسورة رجولاني ودولي ني. هاون ها مصناد كانت تجد الأنداء كانت مفرد الذي معنيه اتفق إما تجري أوديج إن جاء رجل ورجل إن جاء رجلان، تجري أوديج إن جاء زيد وزيد كلفزن معنى كذا إن جاء زيدان. رجلان رفع رجلين صلوا جبا هذا في الصفيح. هما كلمات كانت صفيحاً، أما في المقصود زين تفتيش ودوسك إلى المقصود لا. فإن كان الألف منقلبا عن الواب في الثلاثي رد إلى أصله له الصواني في عصا يجب أن تكون مقصولاً فإن هذا هو من قلب دواه يعني كلمة دوابو. أما لابد واو ألف وهو كلماتيش في حرفيه لتسمية واو كثيرا قصايا نيكوشان إيه مري شكيت بوا ان كان منقلبا عن ياء عن أو عن واء في الأكثر من السلافي إذا ذهات منقلب ليا لواو لذهات أو لم يكن منقلبًا عن شيء ياء أفضل منقلب الشيء له الأصيل يقلب ياء أكيد ياء بصل لنا رحاني إن رحاه يعني آسيا إذا رحاه غير ما نتسميهين هأويا هل هنا رحاه ألف مقصورين ألف قمر قلبيين وقتك تسميهينه رحاه يعني ملحا أما هو بمعنى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 إذا كانت تانيه سوء وكانت تانيه سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء حمراء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء من سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء سوء جسها آني، جسها آني اللي بس، أوشش. هم بهم هم رداواني، ويجب خصف لونه لونه الحج، ويجب خصف أما إذا. ما ولا وهكذا تاء التأنيس في الخصية والأليتي خاصة تاء التأنيس حسنا في اليوم كلمة حسنا في اليوم كلمة حسنا في اليوم يجيب خصياني الياني لأنهما متلازمان فكأنهما تصوية شيء واحد لا زوجي خصيان خصياني اليش يعني باصل صمت شو إنك عملنا دوشتمه لازم اللي يرجعنا فيه الأول وقت أول في التسنيش شيء واحد ما نكردويناه التسنيش دوشت نتيجة في وإذا أريد إضافة إلى ضمير المصنّع يعبر عن الأول بنفس الجر وختي إلى ذبك ليك في تسنيم ولا زميلة تسنيم أو ولكن الجمعيت لو اختار والصارق والصارقته تقرأ أيديهم هما ذريعة جربنا تسنيم حدث في أحد الزوجين تزبورية أي لرب هما زميلة جربنا أيديش إذا يدهما. نجمنا. <تصفيق> الدرس الثاني والثالث والثالثون درس يدو في المجموع وصف جمع بصح إلى جمع. اسم يدل على سلاسة فأكثر من الأحاد التي يدل عليها مفردكم جمع اسم تدل على ثلاثة درس سيا زيادة الأسياء كان وعليه لا ان أن تعرفه فمثل القومي لا يكون جمعا إذا قوم بلجن جمب بلجن جمب أو لعدم وجود مفرد له جمب مفرده جمب جم خود وجوده وهو لفظي وتقديري لفظي لك الرجال كجمع رجوله تقديري وكفهلك على وزن أصد فالوز الشيخ يعني جوزنك كذي مدي أوسط. فإن مفردته أيضاً فلك. هشئ اللي مي فلك هم المفردات هاي جنب وجنب. ولل على وضي قفلة. يعني جاءنا يعني أجر هذه بسوي المفردات هاي بس أشبه وزنك اللي مي مفرد هذه بسوي الجملة كارب الرسولدة والمثل الجملة يعني. قفل كلمة المفرد. فلكي كلامعني يكشف لي يا وكل كلمه معناه أصده، أصده جمع بروز جمع من بروزه صاله لناو على شكل ميد هو جمع على لكن الغمة والسكونة في المفردين أصلياني كقفل وفي الجرع العربياني نظر إلى وزنة الجرع والفلك لذلك الوزن المفردكي ولذلك سكون مفردك فل هوا أصلي هل هو قفة أصليان وإذا جعبكها عرزين وقفة كهم ذكو سينك أصلي منها لأن أفضل الأصلي هم ذكريش مكتوب يزنها تزمع... في الصوره ايضا موصوم به علين ثم جاء على قسمين إذا دوال تقسيم الدرج لا يعتبر قوي كايه هو في المفرد كاف قوي مع المفرد كاف الثاني اميلوز الى يا سالم هو كسر, كسر. مصحح يا سالم هو ما لا بناء أجل بناء المفردين نبوريين في الجبس هذا وال穆سلمين، كمفردين مسلمين وهم المدينون لذكرى بناء المفردين، الرجل هو على مذكر سالم ياز عظم الذكر بوالنون يمن جمع اليد ويا ما النسبة أو ما قبلها و بآخره وابع كما قالوا وكما زمُوا. مسلمونا. أظن مكالك ما قالوا وكما زمُوا. ونون قبلها أما قولهم الصينونا أراضونا فبونا خلونا بالواري والنون فشع الظن إذا أصبحت ما هذا كبواونون جباكين أفضل بيونون حوض النسب جباكين أما مع الفقيقين مثلا صينونا صادقين جباك أنا سنة سنة إلى سارة إذا یا عربونه جمعه افضه ریتی ساکه نمیده اره او گوریا یا, جمع یا جماعت. سبونه جمعه سوره سوره یعنی جماعه دل. سبونه جماعه دیم یا او گوریا یا قلونه قلونه او قوله امانه که وقتی او گوریا لن؟ اینه دیان امانه دو دو جمعه مذاکره سالم نیل اگه چه با اونو به یونونه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 يستمروا ضد الذرع المذكر الخالد امكاننا ان يكون على بند مذكر عاقل خالد التاريخ شرط كلمه glue ذكر خالد صالح هذا هو الاسم glue بند ذو مذكر عاقل وتفعيل دولي مشرف الوطني ناصر مصطفى زيد زيد اسمه علم بذكر عاقل سيجتوليه استجابه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 اصفر صفراء احمر تمراء اعوار قوراء يفشل فان جبعيب نقصوا من اصالهه ليس نجم هذا الرزق كما الناس يفعل ابي بوابون جنات يدوا ان اجن يفعلون يا فانينا وقد مزك به وزن مثلهم كما ولكن هذا استوقد نارا فلما يكون ما حوله ذهب الله بنورهم يكون في افضل من اجل ان يكون هناك افضل صم اجل ان وكم من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك عملت هوكو الى جبال الكسبر ما فيك تورد عواقتك دي اع او اصحلك جدار المصطاي بفكس في الشطره وانه في اريد ااا عمياء اخرى عم وزني فيس فعل او او ما والأحمر كمعنس ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب يعني يكون هناك شخص يجب ان سكران هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان يكون هناك شخص يجب ان يكون يجب ك أيش عملناه؟ ويجب حسنونه بالاضافة. أجر إذا توش منته حسنونه أكيد مسلمون بس يجينا حالات الصغير. أما في المنقوص فتحذف ياأبو. كلمي كمنقوص بوا في خسفٍ وقاضون وراعونا. قاضي جمعنا وإلقاضيون من قاضونا. راعي إت راعونا. والمقصورات خذو ألف ويبقى ما قبلها غثحا ليدل على ألف المحذوفين ومستفونا. مصطفى مقصودة إلى البرقزيرة. يسألني ما نجمع بينه؟ ألف مقصودة هي حسويت. أما برل ألف مقصودة هي حسوي كبوها بس هو مكتوفي أمينته. وهذا العلاج هذا أو كلمة كواخص بوه ألفا نشتغل أكثر. هذ المصطف هو يا أعلنا على أعلى مقصورة. علم لا مقدار سؤال من يتوكل على الفارس العدد أن الصالم الذي هو ما ألحق باخره لكل وثاقة. وشرته إن كان صفّةً وله مذكّرٌ أن يكون مذكّرُه خدّم عبدواي ونوني. ما الناس صار يعوزك بعضكِ على الفتي إذا هذا السفَدبو. يا هو عيسى ما تقول مش قلبو. ومذكّرِشبو يدرس ومن مسلم يتفاعل إذا إنه بذكرة بواودونه بنيون جمكين وجائده مثل المحفوظ وإن لم يكن له مذكر فشرطه لا أم. يكون مؤنسا مجردا من التعليم لذا هذا مذكرا مقاوضي ونبو الشرطي أمسكا مؤنسا كمان بطاع حائز التفاعل في هذه التعليم من الأشخاص وكذلك هو يجب ان يكون هذا المعنى اجل زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم هذا زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم زعيم يا حامل، بمعنى يجنيك حمكت. بارذاردوه. حامل بقيا كم فعمة حاملة يجني. أنا كتير. هي نشأت على حائزات حاملات تجين. هري وإن كان اسم يجمع بالألف والتاق بالأشرق، هذا إسم بوسف النبي إذا بدك شرك الفيدي جمعتين أما اما الجنب المكسر ففي في خلايا كثيره غير منظمه الجنب المكسر لسحايا في رتني السرس ذات ناتيه يغيره ذلك بجنينه الصناعيه تعرف بالسمع والسمع الجزئي وارجل يد لتعديل جرو عمليه وروز اطفال افراض جوفي لثلي قلوب جو اقلبه في يعني في بيجني على جمعي غير جمع كده. وفي غير الثلاثي على وزن فعال وجوافي وجداول وجدول قياسا كما عرفت التصريف. اجرس في حنينه لسحبي زياد الاول جعفر وجنوي فمعلش راح احفيد مسجد مساجد كما عرفت في التفصيل، كما تيسرها خلدت. معلم الجمع على قسمين. تعلمت رجع مكسور ويدل دلسا. جمع قلة لا العشرة دونها. جمع خلدة للذدة وبرغار للذاقة. جمع القلة أفعال, أفعال. أفعال أنت جمع خيلة. و اشکور، اشکور یه معنی داره مشهد. وقتی دوستانی اشکور بکار بودیم و شوهرش دویه کرد، آخرش شنید ولی من اتی بیش اشکور اتی بیش شوهرش. اگر مزوره دهمن برقرار بود، اشکور اجی بیش، جو خیلی. اگر دهمن برزوم باشد دروغ تو شوهره کلو. یا اعمال، اعمال باعث غرقیت ثبّر قابل في على وقفتي يا عمود وعباد ذنبهاذة وما يصف على ما فوق العشرات وابنيتهما وما عدا هذه الأربعين لا أم شر